وَأَيْدِ الْمَضْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِينَ آمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم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 وَرَأَيْنَا نَسْكَارًا وَتَرَيْنَا نَسْكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه ما تولاه فإنّه يضله فإنّه يضله ويهديه إلى عذاب السعيد يا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 طلقه. لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أغذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الماء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ فَإِذَا من عَلَيْهَا زوج اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ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 وَمِنَ النَّاسِ من يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق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 يَدْعُونَ مَن ضَرّهُ أَقْرَمُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَرَبِئْسَ الْعَشِير إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ مَا يَغِيضُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ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 فالذين كفروا قطعت لهم في من نار يصبُّ من فوق رؤسهم الحميم يصهر ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما كلما أرادوا كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعيدو فيها أعيدو فيها وذوق عذاب الحريق كلما وعذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوءٌ الطيب الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ القول وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ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 وليطوفوا بهيمه منها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير, له فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثار واجتنبوا قول الزور ونفعر الله غير مشركين به، وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِبَ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُنُوب لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجْرٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلى البيت ولكل أممتي جعلنا ما سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق، فإللهكم إله واحد، فله أسلم وبشر المخبتين. فله أسلم وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن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 فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتض كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن, ولكن يناله التقوى منكم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 كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم وإن الله على نصرهم لقدير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 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَهُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأموذ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم ثم اخذتهم ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قرية اهلكنا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلته وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارًا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 وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا والذين سعوا في آياتنا معاجزين والذين سعوا في أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيتي.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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيه الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يوم لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مقيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنه الله رزقا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم دخرا يرضونه، وإن الله عليم حليم. فَإِنَّ كُلَّ امَّةٍ عاقِبَةً بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ سُمّ بُغِيَ عَلَيْهِنَّ يَنصُرَنَّهُ اللَّهُ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هَيَّنَ جِنَانَ طرفا الليل وان ان الله سميع بصير ذانك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أَلَمْ تر أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فتصبح عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا الْأَرْضُ, مخضرة فتصبح الأرض مخضرة إن الله نطيف خبير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 إنسانا لكل أمة جعلنا ما سكنهم ناسكو فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Do you not know that Allah knows what is in the world and the earth? Do you not know that Allah knows what ذالك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل بقيس الطارة وما ليس لهم به علم وما للظالمين من تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا منكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلكم قُلْ أَفَأَنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكُمُ النَّارِ النَّارُ رَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ وَصِيرٌ يَا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 وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والنطلوب ما حَقَّ الله حق قدره إِنَّ الله, إن الله لقوي عزيز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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده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 فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصير